الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نسألك أعلم الناس عن رزقنا واسعًا وشفاء من كل داء نعوذ بك من فتن القول والعمل ألا نسأل منكم جزاء من على أن ترون وجوهكم عليكم السلام والصلاة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه البلاد المظلمة وظلمة الكفر وظلمة الغربة وظلمة اللسان قطعا بلا شك أننا نشعر بحاجتنا إلى مثل هذه الجلسات التي نجلسها معا وثباتر فيها الدين والعلم والشريعة ونحن بحاجة إلى هذا أشد ما يحتاج الإنسان الضامن إلى قطرة ماء ونحن بلا شك في صحراء قاحلة في هذا الزمان سواء في بلادنا أو في هذه البلاد ظلمة على ظلمة قيامنا بهذه الدروس رحمة من الله عز وجل وإن شاء الله جميعا كلكم ستشعروا معي بفضيلة هذه الجلسات على ما فيها من بعض على ما فيها من قصور وعلى ما فيها من ضيق ذات العلم إنجاز هذا التعبير فعلومنا بحلة وكلماتنا عاجزة فأذر عما في صدورنا لغلبة العجم علينا في هذا الزمان أقول إخواني اختيارنا عادة في الدروس أو في دوراتنا أن نتكلم عن موضوع الإيمان ليس اختيارا عبثيا إن شاء الله تعالى، ولكن لأنه أمر مهم، وهو أمر خطير وجد خطير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك أن هذا المفهوم وهو مفهوم الإيمان الذي نحن مقبلين عليه تحديد مفهومه الشرعي عند الأوائل، تحديد مفهومه الشرع عند الأوائل لخطورة هذا الأمر وما ترتب عليه. نعم أقول لأن هذا اللفظ وهو لفظ الإيمان إخوتي في الله لفظ خطير ولفظ مهم وقد دخله ككثير من الألفاظ الشرعية العربية أولا ثم الشرعية ثانيا كثير من الألفاظ العربية الشرعية التي دخلها الدخل إما بإدخال معان جديدة ليست فيها وإما بإخراج معاني حقيقية منها قلنا كثيرا من الألفاظ العربية ثم بعد ذلك الشرعية دخل فيها الدخن أو خرج منها الحق والإنسان كما تعلمون لا بد من هذه المقدمة الإنسان أسير لأفكاره الإنسان أسير أفكاره يتحرك حسب ما يعتقد إذا وجدت بعد ذلك إنسان يعتقد شيئاً ما. ثم يتصرف على هوى آخر أو على منحة أخرى غير منحة الأفكار التي يعتقدها، فهناك عوارض عوارض تعترض إقبال المرء على العمل بعد معرفته بالفكرة التي يعتنقها. بمعنى أي عمل كما سنتبين نحن في دراستنا للإنسان. لحركة الإنسان لنرى توافق حركة الإنسان العادية لنرى توافق حركة الإنسان العادية مع المفاهيم الشرعية لأن الذي خلق هو الذي أمر فسنرى في دراستنا لحركة الإنسان أن العمل لا يتم إلا بأمرين لا يمكن أن يوجد عمل في هذه الدنيا إلا بأمرين وسنفصل كثيرا عند باب مفهوم العمل أهل السنة والجماعة، وهو المفهوم الموافق للأمر الكوني القدر الخلقي في داخل حركة الحيوان. نقول أن العمل لا يمكن أن ينشأ إلا بوجود الإرادة، والإرادة لا توجد إلا بأمرين، لا توجد إرادة إلا بأمرين. الأمر الأول العلم، لأنك لا يمكن أن تقبل على أمر تريده. إلا بماذا؟ إلا وأنت عالم لهذا الشيء. إنسان يريد أن يشرب هو يعلم وجود الماء هو يحلم وجود الماء هو يحتاج إلى هذا الشيء. إذا هو عالم بالأمر الذي يقبل عليه فلا إرادة لاعتقاد. ثم ليس فقط يفعل لأنه لا بد من وجود قوة تفعل. وهذه التي تسمى عندنا بمحبة الأمر. وهو سلطة اللذة إذن الإنسان العلوم لديه أولاً هو سلطة العلم ثم سلطة اللذة ما هي سلطة اللذة؟ هي قوة الذاتة لديه للإقبال على العمل قوة الذاتة فإذا رأيت إمرعاً ما عالماً شيئاً ما على حقيقته أو على حقيقة ما سواء كانت هذه الحقيقة في ذهنه موافقة للواقع أو هذه الحقيقة المتوثمة غير موافقة للواقع فبعد ذلك يقبل على غير طريق العلم الذي استقر لديه فيكون المانع لديه هو عدم وجود الدافع عدم وجود قوة الدافع لديه لما؟ كيف ينشي الدافع هذا نحن ديننا كله الذي الذي هو مبسوط في الكتاب والسنة يحدد لنا ما هي الدوافع للإقبال على العمل فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للناس هناك جنة وهذه قوة دافع للعمل وهناك نار وهذه قوة كابح لعدم الاقبال على المنهيات فقوة الدافع موافقة لقوة العلم تشكل الجرائح وبعد ذلك إذا وجد قوة الدافع مع قوة العلم ووضوح العلم الذهني وضوحه تمام الوضوح بعد ذلك لابد من وجود حتى يكتمل العمل لابد من و... من عدم وجود الموانع عدم وجود الموانع التي تمنع حركة الإنسان بهذا الشيء فإذا لابد أن يكون عنده القوة والقدرة لحمل الشيء وهذه القدرة كما سنبين في موضوع القضاء والقدر عند السنة تقسم إلى قدرتين قدرة وهي مناف التكليف والقدرة عند حصول إرادة الفاعل القدرة عندنا قدرة قدرة التي كلفك الله بها وسنبين ضلال بعض السلف في هذه النقاط قدرة عند عند حصول التكليف وهذه قدرة تختلف عن القدرة عند حصول الفاعل يعني قدرة مختلفة تمامًا ورحى سيد إذا نرجع إلى النقطة التي نشأن منها وهو العلم أنه لا يراد إلا فساد، فإذا دخل في العلم الفساد دخل بعد ذلك الفساد في تراد، فأي بعد أي منفع تحصل بعد ذلك أي قوة تحصل وأي دافع يحصل لا قيمة له إذا كان العلم فاسدا، إذا الأمر الأول الذي علينا أن نهتم به وهو روح العلم. وضوح العلم وبعد أن يكون واضحا من شروط, من شروط حصول الإرادة وضوح العلم وحتى يكون موافق أن يكون هذا العلم موافق الحق فإذا حصل بعض الغبش أو بعض الخيوط التي تعيق وضوح العلم أو التي يحصل بسببها فساد العلم إرادة إنسان يتسد، فإذا فسدت إرادة الإنسان فسد الإنسان لأن الإنسان هو الإرادة، الإنسان هو الإرادة ولذلك التكليف الإلهي تكليف على الإرادة، تكليف بالإرادة والأجر يحصل بعد ذلك بالإرادة، بمعنى لو أن إنسانا ما أراد أن يشرب الخمر أراد أن يشرب الخمر، فجاء جاء إلى كأس من الماء على الحقيقة ويظنها خمرا فشربها على أنها خمر فإنه يسام وإن لم يحصل الأمر الكوني وهو السكر فهنا نفرق بين أمرين كما هو وقف أن الأمر الشرعي في الإرادة الأمر الكوني لحقيقة الشيء والعديد فكونه سكيرا إذا شرب خمرا على الحقيقة أم كونه أثيما حاصل للإرادة وبينهما كما ترون عموم وخصوص وعدم اتفاق وبينهما اتفاق فإذا جاء رجل ليزني بامرأة في الليل فوطيها على أنها أجنبية ثم تبين بعد ذلك له أنها زوجته فهذا الرجل من إذا ولد يكون ابنه على الحقيقة ابنه شرعا وقدرا ولكن يحصل لديه ابن ولكن يحصل لديه الإثم إذا مناط التكليف الشرعي على ماذا مناط التكليف الشرعي متوجه إلى الإرادة رأى إنسان أن يشرب ماء فغلط فشرب خمرا إنسان أراد أن يشرب ما فغلط فشرب الخمر هل يسم لا يسم يحصل لديه السكر يحصل لديه الأمر الكوني يقع الأمر الكوني موافق لحقيقة الشيء الأمر الشرعي موافق لإرادة الشيء هناك أوامر شرعية ليكون الأمر الشرعي موافق لأمر الكوني وهو التبين هناك أوامر شرعية مأمور بها أيها الإنسان ليحصل السواسق ما بين الأمر الشرعي والأمر الكوني فإيه وهذا ما نطلب في المسجل والقدرة بحسب الإنسان وقدرته في أن يصيب بإرادته الشرعية الأمر الكوني على حقيقته قتيل أقول إذن التكليف مدام التكليف الإلهي وهو تكليف حق موافق لحقيقة الإنسان فالتكليف مكلف به الإرادة إذن الإنسان في مجموعه هو ماذا؟ هو الإرادة الإنسان في مجموعه هو الإرادة ثم لو أراد إنسان ما أن يصنع خيرا يصنع خيرا ثم عجز عن أن يتحصل الخير اللي ليعمله يحصل الأجر لديه أو لا يحصل ولو أراد الإنسان أن لا يصنع خيرا فوقع الخير بغير إرادته هل يحصل لديه الأجر لا يحصل إنما الأعمال بالنيات وسنتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال الدنيات الأعمال بمفهومها الشرعي على معنى والأعمال بمفهومها القدرية على معنى. إذا الإنسان التكليف الإلهي متوجه إلى الإنسان أي متوجه إلى الإرادة لأن الإنسان هو الهدف والموت هو فقدان الإرادة والإكراه هو فقدان الإرادة والسكر هو فقدان الإرادة وكلها حالات تم تميع حصول التكليف الشرعي على المسلم، ومناط الإرادة أصلاً مناط الإرادة محلق في من هنا جاءت أهمية العلم في شريعة. جاءت أهمية العلم من أجل أن تتشكل الإرادة لدى المسلم تتشكل تشكلاً صحيحاً موازقاً للحقيقة. موازقاً في الحق، ويمنع الإسلام أي وهم أو ظن بتشكل علم لديه مخالف لحقيقة الأمر. فهمتم إخواني؟ حصول الأوهام كيف يحصل الوهم أو كيف يحصل الظن الذي هو مخالف للحق الذي هو مخالف للعلم؟ و الذي هو العلم ما العلم الشرعي هو العلم الشرعي هو الحق ما معنى الحق ما معنى الشيء يكون هو حق ما معنى حقيقة الشيء أي على ما هو عليه على ما هو عليه يصل درجة تصل درجة الوهم إلى الكفر وتصل درجة الظلم إلى الكفر وقد تزيد وتقدن ككل ألفاظ الوجود ليس لها مرتبة واحدة ولكن لها مرافق المتعدة الحق هو شيء لا يتحدث لكنه يتنوع ممكن أن يتنوع ممكن كلمة إنسان وأنت إنسان وأنت إنسان ولست أنا أنت ولا أنت أنا ولا أنت غيرك ولا غيرك أي يتنوع واضح لكنه هل يمكن أن نطلق على الخنزير إنسان؟ بحجة كوني هذا اللغة ممكن أن يستغرق غير الإنسان؟ لا يمكن. لكن إنسان ماذا؟ الحق قد يتنوع لكنه أبداً لا يكون إلا واحد لأن الحقيقة لا تكون إلا واحد فماذا بعد الحق إلا فقط؟ وهذا هو الصواب وسنتبين إلى أستحب الله عز وجلنا في أمرنا أن من بعض أوهام الضلالات التي دخلت على أمتنا هو قول المواثقة أو التوفيق، وهم فرقه قالوا استعدوا للحرب. يعني إذا أبو حنيفة قال على هذا أمر جائز، وقال مخالف له الشافعي حرام. فعند وهذا قول غدالي ليس جماعة ليس جماعة خيالية هذا قول من بعض فرق الكلام التي قالت كلاهما مصطلح ولذلك أخرج لنا حديث قولهم كل مجتهد مصطلح وقد خلق ما بين الأمر الشرعي والأمر الشرع لأننا قلنا إذا شرب إذا شرب الرجل كأس ماء وحقيقته خمر فهل يسكر وهو شرعيا ليس لأسه هل توافق الامر الشرعي مع الامر الكوني الاصل انه شرب خمر انه حسن لكن لم يتوافق الامر الشرعي مع الامر الكوني فاذا قد يفترق الامر الشرعي مع الامر الكوني فبمعنى ان الرجل الجتاه ليصيب لليصيب الحق فاخطأه قد يكون مأجورا ولكن لا يعني انه مأجور انه مفنا لا تلاكن كما أنه ليس هنا عندما تبين لنا أنه ما أنه مصاب وهو أنه مأزور أو ليس بمأزور وهو شريبة خمرات فلا توصف. إذا القضية الأولى التي نريد أن تبينها هو العلم وما يح وما حدث بلا شك أنه أن المعاصي تحدث بالهواء لكنه قبل الهواء فن كما قال الله عز وجل يتبعون الا الظن وما تهوى الاوصل. الهوى تعود الى قوة الدافع. والظن يعود الى العلم. فهمتم اعيد. اذا حصل الارادة تتشكل بما قلنا بالعلم والقوة الدافع. رجل حصل لديه العلم ان هناك مال. لا يمكن أن تحصل عليه الإرادة لتحصيله إلا بالقوة الدافع لتحصيل هذا المال. كالرغبة فيه. قوة الدافع تتشكل بأموره. والعلم يتشكل بطريق التعلم كما قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والتوفيق التوفيق الإلهي كما قال علي رضي الله عنه. وقد سئل أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال وأقسم قسمه المشهور ما قال إلا فهما يؤتيه الله عبد من عباده ففهم هو زيادة العلم العلم والأسس تحصل بالتعلم بعد ذلك ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فالفهم مرتبة تجيد عن مرتبة العلم قلنا أنه لا يحصل الإرادة لتحصيل الشيء أو لعمل الشيء إلا بوجود العلم وثانيا بوجود قوة الأسساس الرغبة في تحصيل. ما هو ضد العلم الظن الجهن وما هو ضد الرغم في تحصيله إذا كان حقا الهوى بيعشك أن المعاصي حاصلة في أمتنا وما من معصية تحصل في الدنيا قط إلا وتحصل بسبب الظن والهوى وقد يكون الظن هو الأغلب وقد يكون الهوى هو الأغلب لكنه لا تقع معطية قط إلا باقتران الظن مع الهوى كما لا يحصل تحصل الطاعة إلا بالحق والحق هو اجتماعه العلم مع قوة الرغبة رجاء الدار الأخوة ولكن قد هذه المعطية تحصل معطية ما من إنسان تحصل بسبب بسبب الظن فيغلب الظن ولكن مع وجود لا تنسى الهواء لا تنسى الهواء وقد يكون الغالب عليها الهواء لكن لا تنسى أن في المسألة جهت ومن هنا جماع المعاصي شهوات وشبهات وأما الشبهات هو عدم حقيقة العلم عدم العلم الحقيقي وأما الشهواء فهي الهوى المخالف للحظة الجارة فهمتم هذا يا إخوان واضح؟ نحن في هذه المقدمة من أجل أن نبين لا, لا بلا شك حتى حتى يحصل لديكم الرغبة على العمل لا بد أن نذكر لكم أبواب الفضائل لهذا العمل ولكن قبل أن نحدد لكم قبل أن ندرس فضيلة العمل علينا أن نتحقق من حقيقة العمل. ما هو حقيقة العمل شرعا وقدره؟ ولذلك المشايخ الآن يا إخوتي عمد كلامهم في فضائل الأعمال وفي فضائل الشر، ولكن هذه الأعمال وهذه الأمور التي يدعون إليها غير واضحة لدنها. الآن لو جيت إلى رجل من رجال من ألف الأصفيث، الآن. وجاء خضيب ليتحدث عن الجهاد كلمة الجهاد بما هي مقرونة في ذهنه فقط بما هي مقرونة بجهاد اليهود وهو ليس سواه لو جئت للمسلم الآن وتكلمت معه على فضيلة العبادة عبادة الله فضيلة أن يعبد المرء ربه ويتفرغ لعبادة الله عن سواه حصل لديه الشوق للعمل، لكن أين مصيبته لأن العبادة غير واضحة. واضح يا حبيبي؟ العبادة ليست واضحة. وكذلك أعظم مفهوم دخل فيه سب ودخل فيه الغموض ودخل فيه ما ليس منه وخرج منه ما هو من أركانه وما هو من حقيقته هو الذي هو الكلمة التي في حقيقتها دخلت لدى قلوب الصحابة فصنعت منهم صحابة وهي نفس الكلمة التي هي في قلوب الناس ويؤمن بها ولكن صنعت بهم ما ترون في هذا الناس فما تشكر الآن كلمة الإيمان هذه الكلمة وكلمة التوحيد هذه الكلمة لما أخذها الصحابة واخذها عامة المؤمنين من الحواريين من أتباع الأنبياء صنعت منهم بشرا جديدا وغيرت حياتهم وواقعهم وقلبت باطنهم وظاهرهم رأسا على رأسهم تجردوا مما هم في كل يل لكلمة أنهم آمنوا في الله إلى ما يدعو إليه وهو دعوة إلى كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله محمد الرسول فصنعت بهم هذه الصناعة الكبيرة في أول لحظة وفي أول يوم. نحن هذا المسلم في هذا الزمان وفي الأزمان المتاخرة التي سبقتنا آمنا بالله بلا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا وا وا وا منه عاجزا كلا على مولاه. أينما يوجهه لا يأتي بخير المسلم الصحابي الأول أخذ هذه الكلمة فقط لا إله إلا الله فغيرت حياته من غير تبع لأي أمر آخر من الأوامر التي تقصضيها أو تلتزمها هذه الكلمة فصنعت منه إنسان نحن هذه الكلمة ومعها آلاف ومئات الآلاف من الأوامر الشرعية وصنعت منهم ليس رجلا سلما لرجل لكنه رجلا فيه شركاء متشاكس وكلا عاجزا اينما يوجه لا يأتي بخير يجاهد يأتي بالمصيبة يأمر يا المعروف يأتي بالمصيبة أي يزكي مصيبة يذهب الى الحج يأتي بالمصيبة يدخل المساجد فيصنع المصائب لهذه الكثير يصنع المصائب اينما يتوجهوا في هذا الزمان ولديه على كل طريق هاد وساريا وصوا وإشارات تبين له وتديهم على ذلك لا يسيب خير والكلمة فقط كانت في زمن الأوائل تأتي بكل خير كلمة طيبة تأتي في كل حين بإذنها قد يقول لنا قائل السب الهوى لكن أخليه نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهوى أيحنا الإنسان قط من الهوى أبد ومن مصائب الصوفية ومن بلايات الصوفية أنهم صوروا للإنسان أنه قد يترقى فيخرج من نفسه ومن هواه ومن إرادته يعني مراتب الصوفية إذا قرأتم كتبهم أنهم يصوروا وليا من أولياء الله الولي. من هو الولي عندهم هو الذي لا تخطر على قلبه خطرات المعاصي ولا الهوى ولا رغبات النفس ولا رغبات الدنيا. هذه صورة الولي لدينا لكن إذا رجعت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من خير عظيم عظيم عظيم إلا أنك تجد فيهم حركات الإنسان التي تختلط فيها الثورة يختلف فيها بشرية للإنسان ولذلك أنا أدعو هذا منها على الهامش من الأمور التي لا أفد أن أبينها أنا لا أدعو أي أحد بل أنفذر من أن يقرأ الإنسان الكتب كتب المتاخرين الداعية إلى طبقات الأولياء وإلى خصال الفشر الصالح لما يقرأ المسلم المعاصر الآن وهذه أدت إلى مساوئ خفيرة في أمتنا وفي مجتمعاتنا وفي شبابنا وفي جماعاتنا. لما يجي المسلم ويذهب ليقرأ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، فيقرأ خصاله، فهو لا يرى إلا إنسانا لا شبهة فيه ولا شيء فيه أبدا. إنسان يقوم الليل يصوم النهار ليس له إلا العلم. لا يتحرك لا, تذكر لا يذكر في حركات الإنسان العادي لا تذكر من خصاله أنه يجلس مع ابنه وقد يخاصم زوجته وقد تغضب عليه زوجته فتؤذيه وقد هو يغضب إلسى نفسه فيغض عليها الكلمة بكلمة وقد يخاصم صديقه على بيع عقار أو على بيع أرض أو ما شابه ذلك أو بتجارة مال لا تذكر هذه الخصال لا تذكر إلا نموذج لا يكاد يوجد إلا في الخير لا تذكر حركة الإنسان العديد. فلما يقرأ المسلم هذه الخصار وثم يدخل في جماعة من جماعات المسلمين أو في عمل من أعمال المسلمين، فيرى حركة الإنسان الطبيعي بماذا يصاب بالحبار وأنه لرى على ظهر الأرض رجلاً يستحق أن يسمى ولياً أو رجلاً يستحق أن يسمى صالح ولذلك إما يعني تسقط قيمة الدين لديه بحيث يقول كما قال يقول عوام ويقول مشروف الآن إذا إنسان أراد أن تكلم عن الدين حتى شير يقول له إيش إذا بدك تعمل النية مثل الصحابة أو لا بأ ممكن تكون انت مثل الاواليان حتى اذا جئت انت بامر للناس تأمرهم به تقول هذه اوامر للصحابة ليست لنا لا نستطيعها نحن واما يسقط التكاليف لديه بحجة اننا لسنا مثلهم او بحالة نفور من البشر والناس بحيث يعتزل ويصبح مريض مثيا واغلب المشايخ الذين تصيبهم هذه الحالة اما شيخ متحلل لا يحسن بالاوامر شوفوا لا واذا امرت امك حتى شوفوا الشيوخ الازهرين شوفوا خريجين الجامعات شوفوا المشيخ التقليديين في المساجد متحللين اذا جيت له بامر يقرا لك يا عمي دول صحابه واما شيخ مريض معتزل في نفسه وصومعته ولا يرى إمكانية الخيط في الأمة فهذه حالة نصاب بها حين لا نرى الإنسان ولذلك أنا لا أقول اقرأ لو رجعت إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظة في حركات الإنسان المتمثلة بالصحابة ترى بشرة لأنها محفوظة لحفظ الله فقط لأنها شريعة فترى الصحاب الذي ينام عن الطاقة ترى الصحاب الذي عندما أرسل ليأخذ الزكاة من خارج رضي الله عنه تأخذ الزكاة فمنع زكاته فيأتي الصحاب ويتقاتله إياه فيرجع ويقول يقول منع خارج الزكاة المال فيقول النبي صلى الله عليه أما قال فقد حبث أدرعه وسلاحه في سبيل الله قام أبو بكر قال والله لا تأخذون سلاحة رجل يناهى بآخر قل أنت منافق حركة النساء لما يجلس تدخل كانت أفضل النساء صنعا للطعام حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ترسل طعاما لعائشة فعائشة غاروة في بيتها يدخل عليها الطعام في بيتها فتمسك القجر والسلطين <تصفيق> حتى لا يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يقول صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام فرى حركة الإنسان ولذلك يأتي الهبث فأنتم هذه المخصوص الآن كثير من المشايخ وأنا مع تقديري لا بد من أذكره مع تقديري العظيم لهذا الإنسان العظيم وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان له. فإنه يبالغ مرات مبالغة يعني في حركة الإنسان. وقد تقول في الصحيح أن خلدا دخل في جميع البيت تسبح وكان أربعين عاما يقوم الليل وأربعين عاما يصلي الفجر وضوء الليل وهالكلام. ليسمع هذا الكلام يصاب بالحالة التي نتكلم. إنما الحالة الأولى التحلل. وفي المرحلة الثانية أن نفرط من الناس والحياة وإصاف بحهاد النفس وآثانها ومن هنا لهذا المدخل يعدد كثير من الناس أن يفسر أحداث الصحابة ويتصور لديه عندما تخاطب عن الصحابة وفضائل الصحابة وعظمة الصحابة يتخوى يتخيلهم أنهم فقدوا إحتاج بشريتها يعني لا يوجد هواء لا يوجد فلا يوجد لا يوجد محبب إليه من دنياتهم الطيب وإنه لا يرى حركة الإنسان فإذا وجاء إلى مشكلة فإما المنفذ الشيعة إلينا ما هو الخضية الشيعة إذا أرادوا أن على عائشة مثلا جمعوا لك هذه الأحاديث وإذا رأى قتال الصحابة في مسألة ويصور أن الصحابة لا يمكن أن يكون عندهم رغبة في الملك ولا رغبة في المال ولا رغبة هل هذه الفطر البشرية ممكن لأي مرسبة ترجية دنيا الدنيا أن تلغي بشريتك أو تلغي فطرتك فالإسلام لا يلغي الفطرة الإسلام يقوم منه. رغبات المال تبقى قائمة لا في إنسان في الدنيا ويحب المال تلك نفعة لا يمكن إلا أن تكون في البشر ما دام نفسه يتلجل فيه ولا يمكن الإنسان إلا ويحب النساء رسولكم يحب النساء برحي أخواني ولا يمكن الإنسان لا يشتهد فعار. أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه أهل الكفر اللذي لا الدنيا ومع ذلك لما يرسلوا رسولهم يأتي الطعام إيش يقوله؟ أسكافا، أسكافا، أسكافا. نعم، أنا أريد أن أبين أن الإنسان لا يمكن أن تلتقي فيه الصوفية يريدون أو بعض الطبقات منها استقبال الصوفية ندى أدخلوا فينا هذه المرتب فأوصل لدينا. ان فكرة الانسان ممكن بالتغفية عن طريقة ما ان تلتقي لديه الارادة وتلتقي لديه الشهوات بيسلح الى هم يسلح الى هم يريد منه ان يسلح الى هم هذه نقطة الرب وانا اذكرها من اجل ان ابين ان الهوى لا يمكن ان يرضى من الهوى لا يمكن ومن هنا فانا فانا الرب وهو ربنا علينا ان نطيعه لانه هو الذي خلقنا وهو الذي اوجدنا لو لم تكن هناك جنة ونار فيجب علينا ان نطيعه ومع ذلك ساقنا الى قاعته عن طريق رقبات النفسي وهو إيه. صحيح؟ بما ساق الله عز وجل العباده الى قاعته بما ساقه الجنة. ونكر لهم النساء ونكر لهم الطعام ونكر لهم الشراب نسوقهم إلى طاعته وجعل طلب هذه الرغبات دينا ومن تركها فإنه ليس من المسلمين يعني عندما يقول رجل أنا أعبدك ليس خوفا من نارك فهو إذا لم يخف النار إذا لم يستجب إلى أمر الله بأن يخاف النار لأن من أوامر الله أن يخاف وإذا قال رجل ما أنا لا أعفوذك طمعا في جنتك فقد عفى الله لعدمه الرغب والرحب هذه أنا مقدمة لنا لنرى أنه إذا نشأ فكرة ما لدى الإنسان فكرة خاطئة إلى أي درجة يصل هذا الإنسان من الخطبان وعدل القطب إذا العلم الحقيقي المواسط للواقع هو أساس تشكيل إرادة الإنسان والإرادة هي تتشكل بالعلم وقوة الدافع وبعد ذلك ليس هذا فقط لو وجد الإنسان قوة الدافع والأن لا بد أن يكون منه القدرة والقدرة من القدرة عدم وجود وهذا سنفصله في باب العمل كيف يحصل العمل لدى الإنسان من أجل أن نرى وثقت كلام الشارع حقيقة حركة الإنسان في تاريخنا نشأت أحكام وغزت الأمة حتى استقررت فيها وجلت وتحت مسمى الدين لأن الشيطان يا إخوتي بعد أن يوجد في المسلم صفة الإسلام وأنه عبد لله لا يمكن لهذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلا تحت مسمى الإسلام. لأن هناك قسم عديدين فهم إذا تحركوا فالرغبة لديهم ما هي؟ ما هي رغبةهم المتحفظ على الإسلام؟ فالشيطان يسول لهم في أي معصية يقوم بها أنها كيف الشيطان يريد أن يتحرك معهم؟ لأنه شيطان لكل واحد من البشر، وقف أي موقف لا بد له له طريقه وأسلوب يتعامل به مع هذا، فصاحب الشهوة يحرك فيه رغبات، يغرس عليه الشهوة، وصاحب الشبه أي صاحب الثان يتلعب به من خلاله أوهام تترسخ في ذهنه على أنها الحق وأنها. فإنكم إخواني؟ فنحن في تاريخنا قال قائدنا هو القرآن والقائد لنا هو السنة وهي تحمل أوامر وتحمل مصطلحة فكيف يأتي على المتعفج الذي يريد الكتاب والسنة كيف أتى عليه الشيطان؟ أعظم لعظة مورست عليه بأن فرغت كلمات, كلمات الحق كلمات القرآن من معانيها الصحيحة ووضعت بدل منها معاني باطلة لأن خاصية هذه الدنيا لا يوجد فرق لا يوجد فرق بمعنى لو كأس من الماء لا يمكن أن تضع فيه الزيت حتى تصرر الماء واضح إخوتي وكأس الزيت لا يمكن أن تضع فيه الماء حتى تصررها ولذلك قال الثلاث ما من فدعة يحييات إلا أميت بدل منها سنة وما أحيي سنة إلا أميت بدل منها هذا القول وقال ومن هنا فإذا الإنسان لا يمكنه لفطراته ولفتراته لا يمكن إلا يكون عبدا فإما يكون عبدا لله وإما يكون عبدا لغير إلا يعمل لابد أن يكون عبدا لأن الإنسان العبودية فيه ليست الصفة الضارئة بل هي صفة أصيلة بل هي دادية في خلق الشباب واضحة الآن نحن كما قلنا كلمة الضارئة هي مدار البحث هذه الكلمة قد دخلت فيها من المفاهيم الضارئة وقد أخرجت منها من المفاهيم الحق فهذه الكلمة جردت من حقيقتها فصنعت منا كما المسلم الآن حتى المتدين هو كل عادل يأتي بخير بفتنة كلمات الحق مذولة صحيح نهتم نحن بدورات هذه الدورات أن نفس هذه الكلمة بطريقة سهلة بسيطة لنعيد إليها بعد ذلك نظارتها التي تعامل بها السلف تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا اجتمع لدينا الإلم الصحيح لكلمة الإنساء لكلمة الإنساء إذا اجتمع لدينا الإلم الصحيح ثم فرغت أهوائنا من الإقبال على المعاصي بتبيين الشيطان لنا في المعاصي وبعد ذلك نبذل على مراد الزادي على الجوزان لإقبال أصدر وللذكر فإن أول معصية وقعت من الإنساء اجتماعي الظن والهواء اول معصية ما هي اول معصية اوال قال الله له هذه شجرة المعصية تسمىها الشجرة الخل هل ادلك على الشجرة الخل وممكن لا يبلغ فاول معصية هو تخيير تخيير حقيقة الشيء لدى الناظر لدى الناظر ها ثم بعد ذلك بمعنى آخر باطل ثم بعد ذلك بإثارة مكامل الشهوة لديه وأعظم متمن للشهوة هو حب الملك وبطاء الحب الإنسان لما يسحى إما للتملك وإما لبطاء الحياة فأول معصية وقعت فيها معصية تنهير حقائق المعاني، ومن هنا فإن السحر لأن الجهر يغير حقيقة الأمور على ما هي عليه في نظر الرئيس إنها كفر وشهر الأصل أن هذا أن هذه ورقة فإذا جاء رجل ما ليتلعب بعينك بطريقة إبليسية كونية يستحر أمر كوني حتى تراه قرقا هذا ماذا يسمى كفر ولا يسمعه ولا يتمعب به حتى إنما نحن فتنة فلا تكره ولذلك إبليس على المتدينين بتغيير أسماء وحذف أسماء أخرى وحقار بأسماء مبتاعة هكذا إذا تبين لنا هذا تماماً وواضح. وفهمنا الألعيب الكلمة الكلمة سر إخواني الكلمة الإنسان أكير كلمة أبد لكلمة المسلم لما قرأ كلمة لا إله إلا الله تغيرك حاله. والكفر كلمة المؤلاء الفروض بكلمة الإسلام كلمة الكفر كلمة المعصية كلمة الإنسان هو الكلمة التي تشكل العلم التي تشكل إرادة التي تشكل الحركة والعمل وفي النهاية إما إرادة حق إلى الجنة وإما إرادة باطل إلى النار. فإذا تعجبون تعجبون إذا كان أول كلمة خاصة الله بها فحر. ثم قال اقرأ وربك الأكرم انظروا ما هو ما هو صفة الوصل ما بين اقرأ وأكرم إن كرامة الله عز وجل وإنه كرامة الله سبحانه وتعالى لا تعطى للإنسان إلا بعد العلم ووسيلة العلم القراءة والقراءة لا بد لها من قلم وهي حركة الحياة حركة الحياة فلذلك ترون توافق أول كلمة إلهية لنا بصفتنا نحمل خاتمة الرسالات وبين أول أمر تحضيه أبونا آدم كونيا الكلام وعلم آدم الأسماء ما تشكلت جرامة آدم لأن يزدد له ملائكة الله إلا بعد أن عزمر الأسماء وبها بتعلم آدم الأسماء حاجج الله ملائكته بأن الإرث أن يزده ثم نحن نستحق الإرث الإلهي في هذه الدنيا إذا حلمنا إذا قرأنا فرش الفراني هذا التواصل ما بين الكرامة الإلهية الأولى لجنس الإنسان المتصلة لكرامة الله لأمة محمد في عرض الكلمة والكلمة شفها عظيم.